يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفق في تعرفهم بسيماهم لا يسهلون الناس إلحافا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ <تصفيق> الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وعانيه فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون <تصفيق> الذين ياكلون الربا لا إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الرباء وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رب فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحابنا يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم إِنَّ الذين آمَنُوا وَعَمِلُوا وصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمَنُوا بتك الله وذروا ما بقي مِنَ الربا ان كنتم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 افتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله سمة وفا كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون يا الذين آمنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فكتبو و بينكم العدل ولا يبكتب أي يكتب كما علمه الله فليكتب واليمل للذي عليه الحق واليتق الله رب به ولا يبخس منه شيئا، فإن كان الذي عليه الحق سفيحا أو ضعيفا أو لا يس تطيع أي يوم الله فاليوم للولي يوب العدل شهيدين من رجالكم.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 ولا يأبى الشهداء إذا ما دعو ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابون حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم وَلَا يُضَارُّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ كُن الله وَيُعَلِّمُكُمُ الله وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيم